لاحظ رحمني قلنا عمل جمعية واخذ في الأول و يعني الجمعية أخوانا منتشرة مجموعة تدفع في كل شهر كل واحد يدفع كل شهر مبلغ هو واحد يأخذ أول واحد السنة واحد الأخير وهكذا هذه الجمعيات إذا كان المقصود منها التعاون على البر بمعنى إحنا المقصود منها مساعدة أشخاص في ظروف معيانة يمرون بها فهذا لا مانح أما إذا كانت جمعيات وكل واحد يريد أن يكون الأول ولذلك يقومون بعمل قرع فمن أخذ الأول رضي ومن أخذ الآخر سخط ومن أخذ في البداية يعني يرضى نوعا ما في النهاية لا يرضى بالقواعد جميعا غير شائزة أظن هذا كذا أظن أنها غير شائزة أظن أنا أرى هذا لا لأفتي ونحن نقول هذا ما أراه نبي هذه الصورة لا تجلس وقال عليها زكاء الإنسان يزكي ما يملك ما يملك فالشخص عندما يأتي وقته وخرج زكاته ينظر إلى زكان دفع مبالغ للجمعية ولم يأخذها يزكيها يزكيها أخذ الجمعية أموال الجمعية الزكاة على ماله هو فقط لما أموال آخرين ليس عليها زكاة بالنسبة له هم الذين يزكونها هم الذين يزكونها